وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا تقوم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما اتينا بقوتي وانكم ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم منبوه هِم ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِخَلْقِهِمْ ۖ فَلَمَّا كَذَّبُوا بِهِ ۖ قَالَ يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباءنا من قبل وكننا ذريته من بعدهم او تقول انما اشرك اباءنا من قبل من بعدهم أفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ أفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱتْلُ فأتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتلعه إن ذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا فَكُتِبَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَكُتِبَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ بآياتنا الْقَوْمُ كانوا كَذَّبُوا قل من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فالاولائك هم الخاسرون